ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البطر هل ترى من فطور ثم ارجع البطر كرتين ينقلب عليك البطر خافئا وهو حسيب.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 أنقوا فيها تبعوا لها شهقور وهي سكور تكاد تميّز من الغريب كلما أنقوا فيها فوج سألهم خدنتها سألهم خدنتها ألم يعثكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقد ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فجحفا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأفروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الحدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض تدولا فمشوا في مناكبها وكلوا من ذكبه النشور أمنتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء كفاو طب فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لكيف اولم يروا غل الصير فوقهم صاخا شي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 بَل لَّجُؤُ فِي عَتَمٍ وَنُكُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبُورًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ الأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم إن أنزعت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن أهل كان يلاقون قل أرأيتم إن أهل كان يلاقون ومن عيّ أو رحمن فمن يجيء الكافرين من عذاب أليم قل الرحمن قل هو الرحمن قل آمنا به وعليه توحجنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم نصبح ماركم غورا فمن يأتيكم, يأتيكم بما